وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيفا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كل ما أُللق فيِيها فَوج سألَم خَزَتُهاَا ألم يأتِكُم نذير قالوا بلاقدج أنا نذير فَكذذَّبن وَقُلنا م نَزَّل الله من شيء وَقُلنا م نَزَّل اللههُ منِ شيء إن أنأَننتُم إلا في بلال كبير.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 إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيب الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنت لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فاللجوا في عتو ولفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وَلَا يستثنون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 بسم الله الرحمن الرحيم الحق ملحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا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 إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ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 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمطرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئة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 والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون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 وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبْرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعُدًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ مِمَّا أَخْطَأَتْ قِطْعَةٌ فِيهَا أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ